بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والارض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبها فسواها فلا يخاف عقباها